أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إنه وإلا ذكرى للعالمين ذكرتم أن من أسباب اللجاة من الستن الرجوع لا أهل العلم فما صفة أهل العلم الذين يرجعون ليه في هذا الانتجن هم ما وصفهم الله عز وجل الذين هم أهل الاستنبار للنصوص وللحق وهؤلاء هم العلماء الراسخون الذين عرفوا الأدلة وعرفوا مقاصد الأدلة وتأثروا في العلم فهؤلاء هم مرزع الأمة ونحن الآن إذا كنا في مثل هذه الولايات فأولاة الأمر قد نصبوا علماء ومفتين وأناس يجتهدون للأمر فإذا نصب من نصب من أهل العلم الذين هم مؤهلون وهم رجع الناس لفتوة فاندغ الرجوع إليه وهذا مما من الخير الذي وفق الله عز وجل إليه ولاس الأمر فنحن لا نبقى في حيرة من ديننا وإنما نصب لنا علماء نرجع إليه ونرفع الأمور إليه إذا كانت من الأمور المشكلة أما إذا كانت المسائل العلمية التي لا يتنازع الناس فيها سبيط العلم بالعلم أن يوجه الناس بما يعرفون في المسائل التي الأدلة عليها ظاهرة وجبية أما وجود الفتن التي تحتاج إلى نظر فينبغ الرجوع فيها إلى أهل العلم العلماء الكبار الذين نصبهم ولي الأمر للنظر فيها